ايغاز الغزل فغدادي يحظنا ريحة بلادي حبيبي من الهل بغدا حبيبي من الهل بغدا حبيبي حبه معادي يغاز الغزل فغدادي يحظنا ريحة بلادي حبيبي من الهل بغدا من الهل بغدا عيني ما شفت مقلت روك تويا صدق حليت عطيني بسلوه رقيقه وحلم حبوبه اقول لعيد هالنظر حبيب من نهر حبيب من نهر كلامي يا ما بيعه وحب بكل مواضيعه منها حبيبي منها علي نورت شمس قلبي يشوفه وي اللي شمس شمسه قلبي يشوفه ويحسه أصير واتق بنفسه حبيب منه البغداد حبيب منه البغداد حبيب منه البغداد غزل غزل بغداد رضنا ريحة بلاب